122 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود